أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع رايات السنة، أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع رايات السنة، جذودي للدنيا ساروا وللعلي إفطاروا، جحافرهم كتائبهم على الطغيان قاتذروا، جذودي للدنيا ساروا وللعلي إفطاروا. ساروا جحافلهم كتائبهم على الطغيان قد ساروا انا الإسلام اهواه آه وعين الله ترعاه انا الطاغوت نازله ليوتى سوف نلقاه انا الاسلام اهواه وعين الله ترعاه انا الطاغوت نازله ليوتى سوف نلقاه انا بالله ايماني انا افدي بقرآني ولو جاءت تحاربنا دياب والجان انا بالله ما لي انا افتدي ولو جاءت تحاربنا باب الانس والجاني انا احيا الاسلام مدى عمري واعاامي ولن ارضاهما غنمه لاشباح واقزام انا احيا الاسلام مدى عمري واعاامي ولن ارضاهما غنمه لاشباح واقزام أحب الله والاسلام وال القرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة